الابوة فقه مميزه للكاهن اخذها من شكل الاب السماوي وعلاقتنا احنا كمسيحيين بالله علاقت بنوة ومعليش يعني فيها مبلغة اكتوية او يعني توضيح اكتر يغيى الي ان العمل الرئيسي للمسيح انه يعلن لنا عن طبيعة الله انه ايضا فعطانا الروح القدس الذي يفرح فينا قائلا يا ابانا الاب يا ابا الاب يعني يا ابا الاب يعني هو اسم الاب وأنا بقول يا ابويال الفرض ان ابويال اسمه الحق فأنا اقول له يا ابويالسحق فهو اسم الاب فأنا بقول له يا ابوال الاب فالابوة كشف الله لنا في مثل الابن ابن الضره طبعا وفي صلات ابانا لذي والمثل اللي قالوا بعديها كله احداثر اللي هو بتاع من منكم اذا سأله ابنه وخبث افا يعطيه حضر وان كنتم مع انتم اشرارتها هنكون عن تعطي اولادكم اعطاها جيدة فكان بالحالي يعطي الروح القدس للذين يسألوا فالصفة المميزة للكاين انه اب يحس باحساسات اولاده كمحبة الاب ليهم او كيحساسات الاب ليهم الاب السماوي ليه هي ليست محبة جسدية يعني فايش تدليل منوطة مهمة جدا لان ساعات يعني بتبهى العلاقة مع الكائن فيها دل شوية زيادة عن لتوب واخصوصا يعني ساعات البنات يزودوها شوية بتاع حاجات زي كده لا ابدا بابوة بمعنى الابوة الحفظية مش بمعنى تدليل لأ دي ابوه تسعى لخلاص الناس ممنوعه بالحنان والحز لها هدف قالها بولس الرسول في آية عميخة جدا يا اولادي الذين اتمخد بهم شفت ابوه اكثر من كده انا اعجبت للنقطة دي يا اولادي الذين اتمخد بهم الى, إلي ان يتصور المسيح فيك انا عاوز اقول هي دي حتى اللي انا عارز اوصلها ان ادوه مش, مش جسدية ده ادوه ربنا لنا القصد منها يتصور المسيح فينا يعني لما الاب كده يشوف ولاده كلهم المسيح ظهر فيهم يبقى مقصود انها مش مجرد ادوه ايه جسدية او مجرد يعني تزليل او ايه نقطة تانية اه سادسة ام سابعا بطرع كده الدعوة لحياة الثهارة اه انا بس عاود ألم نحل ناص مهمة بقوله في الرسول في رسالته في مساورة الثانية الاولى اضححها اربعة عاية ناسة بقوله كن قدوة للمؤمنين كن قدوة للمؤمنين في التصرف في المحبة في الروح في الإيمان في الطهارة في المثاوث الأولى الصحر بعيس ماشا يعني اذا في المثاوث لازم يكون قدرة في الايه في الطهارة انا عاوز اقول ان احنا كلنا ضعف طبعا لكن طبيعة الكنيسة بتاعتنا كده ان هي تكون مقدسة وطهرة الصفه دي يعني بين وبينك كده اي سات بداخل الكنيسة داخل الجزء اي رجل داخل الكليسة اي رجل كبير اي واحد كله بيتعى الحياة بساركة مع الله والقداسة بدونها لان يستطيع احد ان يرى ليه ان يرى الله فتتشوهت الصورة دي في الكليسة تبقى خربت كل حاجة فالعاخرة في الناحية دي تبقى خصيرة جدا جدا لان هي بتحطم الهدف اللي من اجل الانسان بيخش في بيت ربك القداسة التي بدونها لان يرى احد الله وشفنا نسيب بصور الكنيسة ككل في الجميل من هذه المشرقة مثل الصباح في منظرها الجميل القوي من هذه المشرقة مثل لي الصباح جميلة كالقمر صاهرة كهن مرهدة جيش كجيش دالويه نسيب ستة عشر وفي القداسة احنا نقول وطهرنا بروح القدوش وحياة القداسة هي الهدف التي يسعى اليها كل مؤمن او كل مسيحي وعن طريقه تتفاعل النفس مع الروح القدوش وتختبر الجهاد الروحي والممارسات المختلفة كالصوم والصلاة وقوة الوفية كواصية العين البسيطة الافر يعني لكن المسيحنا بيخد في الكليسة بيدور على حياته من جوه عارف ان معركته جوه مع حياته الداخلية فدي حتى اساسية يعني بالنسبة للإنسان المسيحي دي اساسية بالنسبة لي انه ينتصر في حياته الداخلية فلازم الصورة دي تكون قوية جوه الايه؟ جوه الكنيسة عارفين انتم الكلام اللي قالته البنت المرجرجة البنت اللي راكبه وراعه القصام دي قلت له ان انت جابوني عشان تسقطك بسحر خلاعك وانت اثرتيني بسحر بسحر زي في الصديق زي السينة ومان كنت اقول دي الاية اللي قالها بولي الرسول دي فلكن تعلمون ان جسدكم هو هيكل الله هيكل الروح القدس الذي فيكم الذي لكم من الله وأنكم لفتم لأنفسكم لأنكم قد اشتريتم بثمن فمجد الله في أكسابكم وفي أرواحكم التي هي لله فمجد الله في أكسابكم وفي أرواحكم التي هي لله كورنسس الأولى 6 11-20 وهو آية ثانية لتيبة جدا بتقول من الكتاب يقول باطلا ان الروح الذي فينا يشتغ الى الحسد ولكنه يعطيه نعمة افضل يعود اربعة حامسة كده لكن المهم انا عاود احطه في ذهننا ان صورة الكنيسة هي الصورة القهرة اللي, اللي بيشتجيها كل انسان يعطي فيها وبعدين الثهارة في الكنيسة لا جاذبية هي بتقصر غير حتى المسيحيين هي الثهارة اللي في حياتنا مكة مؤمنين نقطة مية بقى عشان ما تساورش هو بيقول له كون قدوة كون قدوة للمؤمنين في الإيمان في الآية اللي قالها في النساء الإيمان الذي يواجه به الخادم مع مخدمين الذي يواجه به الخادم مع مخدمين حرب العالم السلطان. يعني انا بيقى الخادم ده او الكاهن هو قائد معركة فاذا كان هو ضعيف اليمان ازاي هو هيساعد الناس اللي بتجاهد معاني تعالى الخادم ان يرفع مستوى اليمان لمخدومين انا بيقى الناس مخدوم ارفع مستوهم الى الدرجة التي يفقوا فيها انا المسيح قد غلب العالم يعني سوامي بايه يرتفع و الدرجة التي يرتفع بإيمانهم فوق مساكن العالم و مثل الفتية في اسم النار عندما نحس ان الله او عندما نؤمن ان الله معنا كل الايام و الى القضاء الضغط. نؤمن ان الله معنا كل الايام يعني ده يبقى اللي يصل اليه كل نفس في الكنيزة ان هي ربنا معاها في وسط التجربة الايمان بعظمة الانتصار بالذي احبنا والايمان بان كل الامور تعمل معا للخير الايمان مصفوظ بالصبر خاصة في الخدمة الذي ينتظر المطر المبكر والمتأخر الإيمان في الكنيسة هو القوة أو قوة قوة المحركة للسفينة في وسط بحر هذا العالم المتلاصف